إ ن هو الا ر ح ي يوحى علمه شديد القوى ذو م ر ة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم َّ دنا ََ فتدلى ََََ فكان َََ قاب قوسين ََ و ْ أ َ د ْ ن ى فاوحى َ أ َ الى َ عبده َِِْ ما َ أ اوحى َ ما كذب الفؤاد ما ر أ ي أ ف ت م ا ر و ن ه على ما ي ر ي ولقد ر أ ي ه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة الماوى اذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما زار البصر وما طوى لقد ر أ ي من آ ي ا ت ربه الكبر أ ف ر أ ي ت م الله والعزى ومناه الثالثه الاخرى ألكم الز どんなふうに言うかわらないように言うこは何も言うことは何とはと إن ي ت اسم الله الاعلى الجزء الاول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 しかし、この世の終わりに終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わったら終わ الذين لا بالآخرة الملائكة ليسمون يؤمنون تسمية 私 ن ちはこのように私たちの思いを ل م إ いだしねえ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 إلا ا ل ح ي النابلسي ة ا د ي م للعلوم م إن ربك أ ع ل بمن ا ل عن س ب ي ل ه و أ ع ل م ب ي ه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 الذين يجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش إ ل ا المم إ ن ربك واسع المغفره ة و أ ع ل م بكم إ ذ من في ون どういうこと ن اتق افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرئ ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى وان سعيه سوف يرئ ثم يجزاه الجزاء ا ل أ و ف ى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 وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعر وانه اهلك عاد وثمودا فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل انهم كانو اظلم واطغى والمؤتفك تاهوى ما أ آ هذا نذير اسماء ل الله ا من ا ل ح د ي ث ت ع ج ب و ن وتضحكون ولا و ت ك ب ى و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله واعبدوا تم تنزيل هذه المادة من موقع تنزيل الإسلام نداء www.islam-call.com